Ya İmama Al-Asri Kulli Ya İmama Al-Asri Kulli Ayyuham Min Fika Yabili Ayyuham Min Fika صارت النحية في الأربعين وبكيت الليلة حزناً في حنيني لمصاب الصد قد زود أنيني ليتني كنت مع جسمك حتى أفديه وانا بالطب في والدم تجري او تغطيه انا وان سبت ما تطوع الوقتيني وانا بالطفي بالر حطاين قد ردم من نهر الامين ما تي دجري وانا احزني ابقى ارثي دائمًا احين يبقى دهري ابكي وانفوت بحزني ودمعي بالعينين izaa abi ara man hawaahu billayme imama zamani wa huznuh billayne danna uto ilaahihi لما البكاء الطويل يا مهدي أراك بهم عظيم يا مهدي يا حجة الله إذن يا ذخري بقلبي سؤال قد في قل لي يا صاحب الامر يا قائما لاصر يا بان يا سيدي قل لي ماذا جرى حتى تكون في غمن وتفكر في نوحا من كان تهلي يا سيدي روحي فاو كانجنس مي بين دا كان فانبرني انا لك كل فاللي انني التي قد اثقلت بئر الهدايا او بالورى دون نهايه Wazu on soayidad qiama Olmusbu hauna zaada ba Sofa ah hoya bilada bi fiza Obu tona qmma min وأنا من كربتي أحي رتائي يا إمام العصر قلّي يا إمام العصر قلّي أيها منك يا أملي أيها منك يا مولا جو لي حينات طعام امروز الظلوع يدوا الشام ولن كل ان جو روح قد حواط انا امي دموعي تجري زنهداي في النهاية تبكي على المصابين وتعاني بافتجاع في عذابي وتعيش لما حزنا فطيرا بي ما جرى أدماء قلبها حزن حتى عياها za danam za dan shujwan landa shankwanam fa qultu atabki ru di'a aliy mahri ya man اتابك يا رجال الحسين يا مهدي اتابك اسود الهشان يا مهدي اتابك نحوان فرها يا مهدي أتبكي ضحايا بطبئك يا مهدي قد لي كلا لو عين همي لا في الحزن لا زاد بالاطم والأكبر نوح والقاسم حزن كله في الرزع ايام بدمعات الهمي اضيعونا يا بنتي كل قطعه الجورمي الهم امسى حراره السنمي الخطب ورغي بو والخطب جسي Anuna an kan sanharan panda balil julmin anuna al atu tabqa sarmadiyyan anuna al Na damiyam Baladun tataga bilghadriyam Ta wa kullu samawati aliyyam Uznuha bilghamin subhan wa washiaam Batidam min wadum بابل العصر خلي هني ارجوك يا شمس الصباح ايو رزق قد جرا زت جراحك و ام ال الوالي هيا اخبرني ما هو الهم ما هو الجرم هيران جاي أفنين أهو العباس في أرض الطفوف عندما غالوا حقدا بالسيوف ضمئا جاؤه بالظلم العسوف قال لو كان قال لو كان ساقي البداي لا بكى الزفر محواهم او قادم باليم بكنت اكنتنا الحسين يا مهدي اتى بك المساء تبكي لصدرك كثيره يا مهدي بخايله قد مات مودسون يا برمحه ويعلوه دمي يا يا مهدي من دمعتنا أحيي وفثي شكواه المصاب على الحشاج عثم وقتل مولانا قد ساد أحزاني سامنال جرح من طردت انصارن قربان تطابي لا مثلها ظلم من بحول حتى تقى نزف غدا ام ولكن قد لان قصط من غدري ليس وان همو ان بنده السلام بل الحسين لو راى تلك الفاجعه لا بقا بالامي من تلك الصنيعه لا الله ارتا انت خشوعا لبدا بالحزن تنساب دموعا المصاب الدائر كان الشريعان هو الرزايا فيها قد حاجت فظيعا والورم من هولها صارت وجيعا والقلوب في ظل الجنون للسيعا قل لي يا إمام المسارين العصر قل لي وهم في فكري سيدي أيُّهُم في كَيَبي وانا إن L'O'Idaqat nala al-Sawtu wa tudra'a wa tukasi bilyatama wa tukasi bilyatama wa tukasad duna mawaonid, duna maasiturid, ahem tukasi, tushtamuhiinaan, tudrabuhiinaan, بين الماسي اتنادي ببتدي عني يا عيني سلبوني عن شيء فيا تبوني حق انا الشامئ ندل العيني ليتني ربا واوف جاع فالعراته يا ابو قره يا اخي مودم واترى من عظيم يا زينها تلاقي نشتن وباربان يا زينه بقايد تغاني باسرين يا زينه توكاسي نكوران وطول ما يا زينه رزاياك غطت عُمومي يا زينة وانت جبل نور وسي يا زينة <تصفيق> سبي ها بكي يطرب بها نحي ها انا احيى مصابي وكيف لا يا مي انت تصبا تصير في زجرن بتلك الشعاب وزين ونتبقا تلقى في بطبي دحكي حليت امان العينتيامي الصابرين انت بدو بدو زبي تعالوا تزلزل الغدرة في نطق الكتاب زينب تبكيك روحي يا سبي يا زينب يا نور ويني يا أبي يا آم زينب تبطينا في الدمر قويا زينب صرخة حق sama dia zainab nibras ya zin al inna rahma ma asl ghadir tabdu shamsan fi samaa nabiya anam inna sar khattu hatta fulli ya imama al-asr fulli ayuhammi fi kayyabi ayuhammi fi kayyabi